استجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر ام انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا اخرجوا من ديارهم واو في سبيلي وأوْذُوا في سبيلي وقَاتِلُوا وقُتِلُونَ أُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَعُدْ خِلَالَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عُدِّ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ثَوَابٍ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 وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِرِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ خَاسِرِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ أَجْرُهُمْ عِنْدَ